and the sun and the darkness and the fire when it is filled and the wind when it is filled فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعث أشقاها كذبت ثمود بطغواها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم, فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها